ولا تأخذكم بهم رافة في دين الله ولا تأخذكم بهم رافة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر واليشهد عذابهما ظائفة من المؤمن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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم إن الذين جاءوا بالإذك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم فاكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إثك مبين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 لَمَسْتَكُمْ فِيمَا احْدَثْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِذْ لَقَّنَّهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِعِلْمٍ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ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 ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحلته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم واستعد أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين, والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا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 يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ يَوْمَئِذِي يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَتُحَاجُّونَنَا فَيُؤْمِنُوا بِاللَّهِ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 فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن خيل لكم ارجعوا فارجعوا وأذكى لكم والله بما تعملون عليم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 إن الله خفير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضطن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولهن او ابائهن ولا يبدين زينتهن الا ابنائهم او ابناء عورتهم او اخوانهم او بني اخوانهم او بني اخوانهم او بني اخاتهم او, أو نسائهم او ما ملكت ايمانهم الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضرب لبأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهم وتوبوا إلى الله جميعا وَتُوبُ إلَ اللهَّ جَمِيعَن أَْ يهَ المُؤمِنُونَ لَ عََّكُم تُفِْحون وَأَنكِحُأَياامَا مِنكُم وَص الصَّالِحينَ مِنْ عبَِكُم وَإِمَاائِكُمْ إَكُوقُقَر أَ يُظْنِهِمُ اللهَّ مِن فضله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 وَآتُوهُم مِّمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدتُّمْ حِصْنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ فإن الله من بعد إكراههم غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم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 الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسنا نور على نور اهد الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أَذِنَ الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهي ولا بيع عن ذكر الله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقاب الصلاة وإيتاء الزكاة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 كَفَرُوا أَعْمَالَهُمْ كَشَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُونَ ظَنَّهُمْ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ والله سريع الحساب او كظلمات في بحر اللجي يوشاه موج من فوقه موج من فوقه موج من فوقه سحاب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 تُنْكُلُّ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحًا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ وَلِلَّهِ الْكُسُماوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسْجِي سَحَابًا ثُمَّ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 كاد سنى برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعفرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة مما فمنهم من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 وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمْ ارْتَابُوا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 كَهُمْ الفائسون وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تَقْسِمُونَ طَاعَةَ مَعْرُوفٍ إِنَّ اللَّهَ كَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ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 إ الصَّالِحاتِ لا يستَخلِخًاَّهُم فِي الأوْ لا يستَخْلِفًاَّهُم فِي الأوضِكَ متَخْفَ الذيينَ بِ قَبلم وَلَا يومَكًا لَهُم دينهُمَّ التَّضَالَهُ وَلَا يُبََِّّهُم مِنْ بعدِ خَوْفِيم أَمَّ تَعْبُدُونَ لا لَا تُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا يَعْبُدُونَ رَبِّي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَقِيمُوا لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم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 وَأَن يَسْتَعْفِفَنَّ خَيْرٌ لَّهُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ ولا على ku angg تũ من بيوتكم te ku أو vui te hi ku أو vui ti ku ma te ku أو vui ti ho أو vui ti أو vui ti أو vui te أو بيوت أخواركم أو بيوت خالاتكم أو ما ملدتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم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 فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شد منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ رَاءً فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَلَا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ